وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُومَ دَعَ رَبَّهُ مُنِبَّنِ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ دَعُوٍّ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَعْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَعْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ